ولا تموتن الا وانتم المسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونشاء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم اعمالكم ويرفع لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فان خير الكلام كلام الله نعم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشرب الأمور محدثاتها وكل مهتفة بجعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وضعها يحكم التقارب إلى عباد الله فإن من سنن مجالس العلم التقارب والتضام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن تفرقكم في المديان والشعاب من الشيطان فكان الصحابه باعلى الجلده بحيث اذا ضمهم بشار وسعهم رضي الله عنهم وارضاهم وقد قال تعالى حكايه عن الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يقولون عليه لبسه اي كانوا متراكمين حول فمه صلى الله عليه وسلم فاشبه بذلك ماذا لبسه الاسد اي شعر كثير الذي يكون حول رقبتي فلا تفوتكم هذه السنه والمرء كلما كان اخر الى فهم المتكلم كلما كان أوعب وأوعب واسمع لما به يتكلم فانت اوعب بالعلم كلما كنت قريبا من فهم المتكلم ارايت إلى جبريل عليه السلام لما دخل المسجد لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشئلته عن بعض وإلا أن جاء بين يديه وجلس مسمد ركبتيه إلى ركبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه فلا تفوتكم هذه السنه إذن الإسلام وفي التقارب والتضام كما تعلمون عباد الله أعوذ واسال الله تعالى أن يكون العود أحمد بإذن الله تبارك وتعالى وأعود إليكم بسر الماضي وما سر الماضي انه التفسير ذلك العلم الذي التقينا واجتمعنا عليه آنفا فان نلتقي عليه اليوم والإنسان ناخذ من الماضي لماذا لغد قصا وعلم التفسير علم لا يختلف عليه اثنان بل هذا اصل العلم قال بعضهم. كل العلوم سوى القرآن من خلط إلا الحديث وإلا زرقة الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ أحدكم إلى بيت من بيوت الله فيقرأ آية أو آيتين أو في دواية تألم آية أو آيتين خير لهم الآقتين كوما ويه عن وفي الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتنون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم إلا أكفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمة وتنجلت عليهم الشكينة وذكرهم الله في من عنده وذكرهم الله في من عنده ولذا كان هذا أصل العلم فقال العبد الصحبي ما من آية نزلت إلا أن اعلم متى نزلت؟ أين نزلت؟ فيمن نزلت؟ هكذا قال بعضهم رضي الله عنهم وارضاهم هذا تتأمل أعوذ لكم كما قلت بشر الماضي وشر الماضي هو ماذا؟ علم التفسير وهو العلم الذي يجتمع عليه الناس جميعا خواصهم وعوامهم فالجميع يلتقون على هذا العلم ليكون درسا يجمع القريب والبعيد الخاص والعام القاص والدام الشاب والشيخ فيجمعنا جميعا هذا العلم عباد الله أقول وإنا على موعد مع المفصل والمفصل يبدأ بصورة الفجرات ثم نزولا إلى سورة ماذا؟ إلى سورة الناس ويحكم هنا لو كنت سيعاً وأذكره ذلك سنة ماضية وكنا نتابع دروس شيخنا الأول رحمه الله ألوه شيخ محمد الجميل غازي رحمه الله وكنا نحفظ ذبراً يعني دروس ما يفسر لنا وعلينا من آيات ومن من حفظاً بهذا قرابة نصف القرآن قرابة نصف القرآن فكنا نتابعه حفظا وحين نسقه ويوالينا هو ماذا؟ تفسيراً وبياناً فالتفت الغاية معا غاية الحظ وغاية ماذا؟ البيان فلا تفوتكم هذه سنة حميدة التي جرت في ثالث الزمان وبها حفظ وعليها حفظ بعض طلبة العلم قرابه من القران سوره الحجرات هذا اسمها اتفاقا لم يختلف بل لم يذكر لم يذكر لها اسم يعني غيره فهو الاسم الذي اتفق عليه المفسرون والتقى عليه ائمه إلا من قول بعضهم من المتأخرين المفسرين هي سورة الأخلاق والاداب وهذه ليست تسمية سلفية هذه ليست تسمية سلفية وإنما هي تسمية محدثه لما جمعت هذه السورة طرفا كثيرا من ماذا؟ من الاداب والأخلاق فلذا دعوها سورة ليه؟ الأخلاف والآذاب لما جمعت طرفاً من الآذاب والأخلاف وما سيأتيه مع الرسول لا تقدموا بينهم جاء لا ترفعوا أصواتهم فوق صوت النبي مع المؤمنين بعضهم البعض لا يزخر قوم من قوم عكا أن يكونوا خارنين ولا تنبذوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاء ولا يرثب بعضكم بعضاً فإذن هي الصوره التي جاءت تنظم علاقه المؤمنين ببعضهم إيه؟ البعض فتجعل هذه العلاقة ذات حدود وماذا وضوابط ورجل دعوها سورة الأخذر وعودوا للإسم الأول وهو المتفق عليه والحجرات هكذا قرأ الجمهور الحجرات بضم إيه؟ الجيم والحاء إخوة الاسلام وكلمة الحجرات أصلها لغة من الحجر والحجر هي القطعه من الارض التي تحجر اي يبنى عليها حائط يكون مانعا ويقول ماذا هذا الحائط حاجرا للرجل عن غيره ولذا سمي العقل حجرا لماذا لانه يمنع صاحبه من شفاشه الامور ويهديه الى ارشدها ان بذلك قسم لذي حجر يعني ذي عقل فسمي العقل حجره لانه واسع لانه ماذا مانع وهذه الصوره سميت الحجرات بما جاء فيها ذكر الحجرات من قول الله تبارك وتعالى ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون فلماذا سميت الحجرات اما من لمناسبه المقام لان الحجرات ذكر الحجرات قد ورد فيها فقال ان الذين ينادونك من ورائه الحجرات ولأن الحجرات في اللغه فيها معنى المنع فناسب المقام مقام المنع لأن المقام مقام منع وجدت صورة جرت على ماذا على وسيرة المنع لا ترفعوا أفضل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن جاءكم فاسق بنبئ فتبين لا تعتقدوا فيه لا يشقر بعضكم أجهر بعضكم من بعض فهي أجهر قوم من قوم صحيح لا يغتب بعضكم بعضا فجاءت الفجران مسمى لهذه السورة إشارة إلى مجاة أحكامها من ماذا من المنع ولكن هنا لا بد أن نقف عند هذا المسلم الفجران هي ماذا بيوتان النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال حجرات لم يكن هروبها ولماذا قال حجرات لم يكن بيوتها ولما على اصل لغوي عليه سيكون هذا الشيء، وهو الاصل عدم الترابط لفضلك هذا الاصل معي فكل كلمتين ان كانتا معن في المعنى فلا بد ان يفترقا في بعض به في بعض المعنى وان يختلف في بعض الايه المعنى ولعلي أضرب لك مثالا به يتضح ماذا المقال ايه تقول نبي ورسول هما هما رسول ونبي بشر معصوم كامل من بني ادم يوحى اليه ولكن الرسول يخالف النبي كأن الرسول معه شريعه حلال وماذا وحرام اما النبي فليس معه شريعه حلال وحرام انما الحرام والحلال مع النبي يكون من شرع من قبله فالنبي تابع للرسول اما الرسول فليس تابعا للنبي ولذا فالرسول افضل من من, من النبي لما يزيد عليه شريعه يبقى الاصل عدم ماذا عدم الترابط بين ماذا؟ بين كل كلمتين فالحجره تفارق الغرفه معنى فالغرفه فيها معنيان تزيد بهما على الحجره وهما معنى الاتساع فالغرفه ضيقه يا معنى ليه أضلع. أما الغرفة الحجرة فيها معنى الضير والغرفة فيها معنى ليه ولذا سميت الجنة غرفة أولئك في الغرفات أميون لأنها متشعة بإيه حد حيث أن بيت رجل في الجنة يشير الراكد فيه ماذا؟ يسير الراكد فيه مئة ماذا؟ مئة عام للرجل بيت هذا البيت يسكنه يسير راكب فيه مئة حال حتى ينتهي إليه إلى, إلى آخره لأن الجنه حيث أخبر الله عرضها كعرض السماوات والأرض فهي واشحة فالغرفة فيها معنى فيها معنى الإبتساء وأما الحجرة فليس في هذا المعنى بل تقال الحجرة الا إذا كان فيه إيه؟ والغرفه عاليه ولذا لا يقال غرفة الا لما يعلو من الديناء ومن قوله تبارك وتعالى لهم غرفة من فوق غرفة غرف مبنيه اما ستكون فتكون ملتقى باليه هذا معنى في وهذا معنى في الحجره لبذلت من هذا أن بيوتاتي النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه؟ ومن سعر ذلك فيما يروى ان مساحتها لم تكن تزيد جميعا عن سبعه عشر زراعات بل فتذهب الى المسجد النبوي فترى هذا البناء وقال حجره النبي هذا البناء كانت تعيش فيه تسع لي هو من ازواج من الرسول عليه الصلاه والسلام بحيث شنو وصف البيت كما وصفه الحسن البصري انه كان اذا وقف فيه فراسوره في صفه استدار الى ان تخطر راس والسيده عائشه تصفه بانها كانت في جنابه معثره لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يضع رجله على الارض الا ان يلم ذريق قدمها هذا بيت من بيت النبي عليه. فليكن هذا العزاء فليكن هذا العزاء ولتنقطع الشكوى بل وبين البيت والحجرة معنى وان كان البيت يشمل الحجرات او عام اشمل لكن البيت والحجرة بينهما مفارقة الامر فالبيت اعم فلماذا لم يقل الله تعالى ان الذين ينادونك من وراء البيت وقال الحجرات لان نظرة البيت في اللغه فيها معنى التاسيس والبناء ولم تقم بمثابه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إذا ما كانت الحجرات ينعدم فيها اي معنى اليه للتاسيس وماذا والبناء ولذا لا يسمى بيتا من جيش سنه مؤسسا وتتخذون من الجبال تاريخ وقال تعالى اننا سنبني من الجبال بيوتا ومن الشجر نحن ناس بيوتها على غايه التاسيس واحكام البناء لذا نحن معروف ان بيته على خير على خير بناء هندسي الاركان سداسيه ولماذا سودا هذا ليكون قوامه متماسكا من سته اركان فهذا امن وأقوى لكي يحمل منه العسل والعسل غليظ القوام فلم يجعله سته اركان ولم يجعله ماذا اربعه لانه لا شك تماسك الجناء من ست جهاد اقوى من تماسكه ابنه من اربع إيهات قبلاً انه لم يجعله بيضوياً ولا قروياً لكي لا تكون هناك فراغات أو على طريقة الهندسيين اليوم مرافق يقول لك إستاء مئة وعشرين متر إستاذ لها ثمانين متر قل له في النار بإمكانك يا استاذ إستاذ ضاعت المشاعة في المرافق فالنحن تناؤه على غاية ماذا؟ الإشكام وليساً قالت على غيوكاً فبكلمة بجة معنى التأشير وللذكر المشاهد لو دخلت عند رجل فوجدت جدرانا مهدمة وجدت الأرض هكذا. ليس شيء فوقها حيح من تأشير أو كذا ولم تجد اساسا ولم تجد أي, أي لمحه. تأشيك أو تأشيك أو تأشيك الخرابة اللي انت, إيه؟ اللي انت حيث فيها ما تسميه بيتاً لأنه العدم فيه معنى إيه؟ التأشيك والعدم فيه معنى ماذا؟ فلذا سُلّي الحجرات إشارة إلى الإعدام معنى البيت فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طرف الزهد، قد اتخذ حجرات من جريد النقل وقد أطار تالها بالشعر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فكانت من جهه ابعد ما تكون عن الذناء وكانت من جهه بقدر ما يبقي الانسان ماذا ما يوالي بدنه وما يوالي جسده ولذا يقول الحسن كنت اتناول حقوق حجرات النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم ولذا لما دفن عمر لم تجد عائشه لنفسها في البيت ماذا؟ محيلا تقبر فيه وكأن البيت كان يضيق عن دفن أربعة جسامين ولا يكفي إلا لثلاثة جسامين ولذا عائشة ذكرت الموضع لنفسها فلما ذهب إليها عبد الله بن عمر برجاء عمر وأمية عمر ووصية عمر ان يكون مع ماذا الى جوار صاحبيه دفنت شتى عشه في البقيع كانها لم تجد لنفسها ماذا محيلا وهذا بيت من بيت النبي لو علمت بيت النبي ولذا دخله عمر فاخذ يتلفت ويرزق فلم في شيئا يرد منه رضي الله عنه وارضاه شيء النظر يقول لنا سعيد بن مسي الرحيم الله تعالى والله وجد لو وجد انهم تركوها على حالها يعني تركه قبورات النبي عليه الصلاه والسلام على ماذا على حالها فلم تهدم ولم تتحول ماذا بناء قال وجدت لو انهم تركوها على حالها لينتوا اناس من اهل المدينه ويقدم القادم من اهل الافاق فيرى كشفا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم القادم فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في الكتاب والسنه وصرت اقول بعده ويكون ذلك مما من عبائر ماذا؟ الناس في هذه في هذه الحياة، وأن يقول ذلك من جهة أخرى من إلهنا أليس؟ إذا الناس تساءل. وتعلم أن لا حق لك فيها إلا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة في لقمة، وهذه اللقمة جاء وصفها في رواية خبز ماذا؟ يابس بخبز يابس تتحشاه بالماء وفي بيت يواري ماذا يواري جسدك وبنك وفي ثوب يواري شوكتك وعواقبك ليس لك حق ايها المسلمون معاذ هذا ما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم تقول مالي مالي وليس لك من مالك الا ماذا ان هذه الشلاكه اذن فقوله سورة حولنا سورة العجرات هذه دعوة إلى الزهد هذه دعوة إلى أن نعيش هذه الحياه كذلك ما ينبغي أن نعيش هذه الحياه لأننا في فقر أو عندنا فقر مفتق ألو هو فقر ماذا؟ هذه الحياة ولو اننا من فقر هذه لما اصبح في الدنيا هكذا كذلك ولما أصبح الناس ظالمًا وعيشًا ومظلوماً ولما عشنا فيها صراعا فتفرع في كل يوم المأشاة قابل ويهد وهديه لو أنه شمع عيش هذه إذا تقوّر عدرات بدعوة دعوة قوية إلى الزرق وحقيقة الزرق استقلت ولماذا استقلت؟ لأن على قدر ما تأخذ على قدر, ما على قدر ما تاخذ على قدر ما ولا ولكن الثمن من اخر خرج رجل من حزب معاويه يلبس حله جميله اخذ ينظر فيها هكذا فقيل له حجه انما تاخذها من جنسك يوم القيامه وربما عاد ولذا اقتضى عنه ان يسرق الفقراء الأغنياء إلى الجنة لماذا؟ بمسيره نشط يوم بمشيرة في نشط يوم فلماذا إذن هذه الدعوة إلى الزهد دعوة إلى التقلل؟ لأنك أيها الرجل تاخذ من اتشابك عنه فلا تتشد على نفسك آخرة بدنيا قبر الله عنها وإننا جاعلون ما عليها صعيدا وانا لجعلنا ما عليها صعيد هذا هو حقك في هذه الحياه كما اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجعل والزور هو طريق الحب الحب تلك السره المفقوده والدعوى المزعومه قالت يهود ونصارى نحن ابناء الله واحباؤه فالرجل سال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قالوا ما قالوا فكيف يحبني الله يا رسول الله وراهم من احبهم موسى عليه السلام القيت عليك كل من راى موسى يحب حتى تقول الله سبحانه قربه عيني ولكم لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نستقبله ويحبه الرجل الصالح فيقولون اريد ان انصحك احدا بيت على ان تاثر من شماله احبه ربه فجرى له ما لم يجر لغيره كثير من الانبياء ولما جاء فلما جاء من ربه وكلمه ربه لماذا؟ أن الله أحبه ونحن على سؤال مفترض بل على سؤال واضح من مما يحبه؟ هل من هل من والله تعالى لا يحب أحد خلقه والله تعالى لا يحب عموم خلقه ولا جميع خلقه ولذا لا تجد في القران ان الله يحب الناس لا تجد في القران ان ما يحب بني ادم لا تجد في القران ان الله يحب المسلمين انما تجد يحب ماذا المسلمين. ومعلوم أن المسلمون هم الطائفه خاصة خاصه من عباد الله فالمسلمون هم العامه والخاصه فوقهم المؤمنون والمخصنون فوق من الخاصه والخاصة الخاصه فمن شاء المساعدة؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام في جهة الدولة في جهة الدولة فقال له. فقال له لما تضعت منه زيك أبي الدرداء دخل له رجل كلم فيه شيء أن يعوده فقال له لما يا الدرداء نعم قال له إن صاحب البيت لا يدعيها إن صاحب البيت لا يدعيها والبيت الذي نسكنه هنا فحي على منازلنا من الأولى وما منازلنا من الأولى وإذا قال عبدك اشتق الله اتكن يا ادم نعم، وإذا قلنا يا آدم مسكن أنت وزوجك ليه؟ الجنة. قلنا يا آدم مسكن أنت وزوجك ليه؟ الجنة. هذا البيت الذي ماذا؟ مسكن. نعم. لماذا؟ هي دعوة إلى الزهد في هذه الحياة. لان نبيك صلى الله عليه عايشها كان وهو الخشوع ايه ابدا والخشوع ابدا فالخشوع ليست محصوره في ركعتين اثنتين في الصلي بعد المغرب وليست الاسره الاسوه موقوفه على تسبيحات تفعلها بعد الصلاه انما قال لقد كان لكم في رسول الله في رسول الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحصير حتى أصغر في ماذا؟ صلى الله عليه وسلم وكان يقول ما لي ويضرب المسل بنفسه إنه قراكب احتضن بذن ماذا؟ سجرة لا احتضن بالذل سجرة اظهر لأن الوقفة هناك طويله يقول نعية المعارض الراضي: وقفة جد من أقوى من وقفة بماذا جد فكيف تطاح بالألوك وكيف تطاح بالأعراض والسؤال مرتين لا تزول قدم عبد حتى يسأل عنه كل مجيس أمريك ببعض مجيس ومجيس أمريك وما أدراك مجيس وما أدراك ولأني ذكرت لكم أبي مجيس مثال عيدة في الأجوار في مجرس الطالب وفي السادس وفقد سلاحي في المنزل. بل تركه من صرف فأخذته معي إن كنت على سنة قبل أن أطرف أنظره حوله فأخذت معي إلى بيتي فجأني لي ليلا. يقول صلاح بن قتماع عندك مش على الكتب ولا حاجه انت ابوك يدروس على الاول مش الموضوع قال لي في البص بالسلامه قال لي ممكن نسيبه لما هو يدرس المسيله كلمتين يقول لي يا ابني انا تعبان جهزت لك اي مش عارفه بيقول لي ايه تيجي كانت هذه الكلمات والانشاله أصعب عليه مما وأشق من الضرب هذا الإنسان يفهم هذا الإنسان يفهم ولذلك ولذلك إذا اليوم على كتبين ما يأخذ من كده وكله حديث فنزل لعبة القضية صحيح؟ <تصفيق> اذا امتزل الأيام من الصهر لا تزول قدم عبدهم حتى يسر عليه، فلتكن الوقت صعيد عاجل شريئاً واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من فرق سوره لا يجتثر شيئا بغزو عليه الصلاه والسلام بل انه اوقف صف الصلاه مره لتبر كان في بيته ذهب فجاء به ثم ماذا ثم قال ما ظن الله من محمد اذا قبض وفي بيته منه. من هذا, إذا قبض وفي بيته منه. من هذا. والناس في فتنه بالبيوت والمشاكل حتى أخبر الله عن الاولين اتبنون بكل ريع ايه بنيه بدنوا مشاكل للعبد عن دون شاحن شمالي وبنوا لا لايه لا يدخلونه عمره وفي الحديث تقوم بيوت للشياطين والحديث حسنه العالم الالباني البيوت بالشاميه يبديها الانسان ليه لا سكن يعني الجماعه بتقول في البيت ولا محبة في الجديد. ما مش عارف سما قرانا والعد على الراوي مش عارف ثلاث قصور و17 شقه و أو مش عارف حمام يتجد ولا دخل ماذا بيت من هذه من هذه البيوت يعني حتى حتى اللي بعرض عن غرفه متر ب متر لا عوز حتى لو بيدخل الحمام ممكن قبل <تسفق> ما يوصل الحمام يعني العدمات ماذا يفعل بكل هذا في السكنه التشامبن هيه اتبنون بكل ذيئ ايه والانسان وصل اجراما انه اتخذ الجبال ماذا سكنه والاله وتتخذون من الجبال مش معناه انهم شكلين مغارات لا لا معناها تكلمين مغارسيني كلمة بيوتا فيها معنى لإيه؟ تأشيش تحضر المعنى أولاً ولذا جعلوا البيوت ماذا؟ قصورا نعم وتحفى وتحفى لإيه؟ مهماية خاصة والدولة كانت دولة فيه مدنية طاغية عشان اليوم يقول لك عايزينها دولة مدنية بمعنى ايه دولة؟ يقول لك دولة متحضرة حضروا الإنسان أولاً قبل أن تحضر ماذا؟ المذا صحيح؟ حضر الإنسان فيه في, في فكره وعقله وأخلاقه هذا ما يجب الإنسان قبل, قبل ماذا؟ دولة مزنية دولة فيه في لقعدنا دولة مزنية دولة متقدمة وعارفه هي هنبع عادي يعني يكره يعني وماذا فعلت عاده منذ صنع عاده؟ إنها دفعت ضريبة المدنية من إيمانها ومن دينها قالت سواء علينا أو عصة ولم تكن تعرف عارف معنى الآية دي؟ إن عاد علماني. هو سواء علينا أو عصة أو, أو لم تكن من الوعى دين يعطينا مش عايزين إيه؟ مش عايزين دي ما هي دول إيه؟ إذا شفت المدنية؟ المدنية هي الوجه الآخر لماذا؟ للعلمانية حتى لا تفرحوا يقولون ايه مدنية مدنية ويتلوكها ألشنة من عمائم وهي لا تهرف بماذا؟ بما لا تعرف وهي تبعج الخنجر بماذا؟ في صدرها وبيديها فالجنون بكل ريع ايه سعدتون تلك البيوت التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم تكون بيوت للشياطين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان له فضل ظهر او عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له لا يملك شيئا لا ينتفع به ولا يملك شيئا يزيد عن ماذا عن حاجته ويطيق والناس قد بلغوا في فتنه البناء مبلغا حتى اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه وهم كذا يصلحون خصا خص يصلحون خصا كذا فقال لهم الامر اعجل من هذا تصلحوه لا الامر اعجل مما تفعلون ولذا أبداً يوشى ابنهون أن يأخذ معه إلى القدس أمثل هؤلاء قال لهم لا يتبعني رجل بنى دارا ولم يرفع شقفاها وهو يريد أن يرفع شقفاها هذا يرفع لا جهة لها إذا الأمة المنهولة بالنجمية طريقاً والنائمة على عمران هذه أمة التي جاءت ولذا رده حتى أشرف البيوت في الأرض يقول انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا انتم لتشيد ماذا المساجد ما انتم لتشيد ماذا المساجد اكد يقول انس رضي الله عنه حتى اشرف البيوتات ولذا مع على المشركين لما كانت الشغله هي العماره والبناء أجعلتم في قايه حاج وعماره المسجد الحرام كمن؟ أمن بالله اليوم لا تكون عمارة المساجد البناء ويفضح امرها كما اخبر الأول منائركم قد علت من كل في كل حي ومسجدكم من, من العباد من العباد الثاني وزجلة العزال بكل صوت ولكن أن صوت من او أو كما قال أو كما قال ولذا أوعن البيوت البيوت التي تتخذ الشهوة إن أوعن البيوت لبيت طب طبيعة أوعن لبيت العبد هو بيت له بيت الشهوة يبنى لأجل ماذا التزاوج ولمجرد أن يتم التزاوج فمتى الشهوة ينهار هذا ليه منزه ينهار ويضيع ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي زر إذا بلغ البناء شلعا فخرج منه يعني لا تسكن المنين إذا رأيت البناء إيه؟ يرتفع في المدينه فخرج أنت ما تطيق هذا يا أبي زر لأنك رجل رجل الزهر ولذا خرج أبو زهر أبو زر فمات نشيا منشيا في ماذا في ربز في مناكة العراق قريباً من العراق أو في طريق العراق وأن النبي لم الله يقول رحم الله أباً لأنه يموت وحده ويحسر وحده أن جاهد ماذا؟ أن جاهد وحده كن هذا مبارد. نعم كن هذا مبارد. وهذا ما سمعت وقد شكد نبيك صلى الله عليه وسلم ما علمت من الحجرات سوره الحجرات هذا اسمها اجماعا لما ورد فيها ذكر الحجرات فقال رب العالمين ان الذين ينادونك من ورائهم هي مدنية, مدنية اي نزلت بعد الهجره وليس المدني من القران ما نزل به مدين، فإنه مدني باعتبار الزمان لما جاء. فكل ما نزل بعد الهجرة هو مدني، وكل ما نزل قبل الهجرة هو مسيّد. فسورة الهجرات مدنية، قد قال أبو عمرو بن بل ونقل الإجماع القرطي على أنها مدني. أي هذه الأسئلة وتأكد هذا من أن الله تعالى قال فيها يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وتلك أسمة القرآن إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا فهذا مذني من القرآن وإذا قرأت يا أيها الناس فهذا مبكي من القرآن ثم ثالثا إن هذه السورة وتأملتها فهي سوره الأحكام وإن طائف كان من المزين إن جاءكم فتبين ومعلوم أن القرآن المدني هو قران ماذا؟ الأحكام والتشريعات وارحمك الله أما القرآن المكي فهو قران العقائد وليه؟ والقصص فالقرآن المكي يغلب عليه ذكر ماذا؟ قصص الأولي والعقائد كما ترى في سورة ماذا؟ يون فيها قصة الأولين فيها ذكر العقائش سورة الخلاف فهي سورة, سورة المجدد سورة المجدد سورة الكهف سورة مريم أما القرآن المدني فهو قرآن التشريع كالبقرة كالنساء ومن هذا الحجراء كذلك هناك بعض ايات لها سبب نزول خاص وسبب النزول في الاعراب قالت الاعراب آمن والاعراب هم من شكلوا بديه حول حول المدينه اذا هي صورة الايه مدنيه صوره مدنيه صوره الفجرات كما قلت هي صورة مدنيه آياتها ثمان عشر آيات وكلماتها ثلاثمائة وثلاث وأربعون كلمة أما حروفها فألف وأربعمائة وشتة وسبعون حفا قد تسألني ولماذا هذا العجل؟ وما لنا فيه فائدان؟ نعم، إنها كل فائدان كأنك تقول للعالم ظروب هكذا عد الأولون الاولون حروفها وهي عندنا تصح على هذا ليس العد قراننا محصون حرف لم يزل لان العد هو الامام من الصيوط ومن قبله وبيننا وبين الصيوط جمال ونحن نعد ما عد ماذا بعد ماذا الصيوط لا يزيد حرف كاننا نقول هاء اقرا سوره العذرات هي هي الثماني عشر ايه التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعداها ابن عباس هي هي الثماني عشر آية التي عداها من بعده الى السيوف الى من الى اخر رجل في اخر الثمانيه هي هي السورة التي يقراها العالم على منبر الحرم باياتها الثماني عشر وهي هي السورة التي يقرها اصغر في في الكتابي ولو كان في حكوم الهند لا تزيد حرفا هناك في الهند ولا تنقص حرفا هنا على عتبات على درجات المنبر الحرم هي هي السورة ان لا نجمع ذكر وان لا له الحافظة. ولكن عندنا مشكله يقول بعضهم ولكن نجد بعض المفسرين يقول لك إن الصورة دي آيات والثماني عزر وبعلهم لا إن الصورة دي تسعاصة آية فمن أين جاء الاختلاف؟ لان منهم من عد البشملاء ومنهم من يعود ومنهم من يجد حرفا أو نقص حرفا باعتبار أن منهم من قرأ الآية على تجديد ومنهم من لم يقرأها على تجديد فزادت حرفاً لمن قرأها على قراءة فيها تجديد صحيح؟ ومنهم من قرأها على قراءة ليس فيها تجديد فمن هنا نقصت حرفاً عند الثاني ما زادت حرفاً عند من؟ عند الأول والنظر بذلك مثالاً به يتضح ماذا؟ به يتضح المقام ما يقول رب العالمين فرجناها عليهم أن يصلح بينهما صلحا ستجد في قراءة أخرى أن يصلح بينهما ماذا؟ فلحة. ففي القراءة الثانية تجد على القراءة به طب هذا من الزياده لا إنما هذا من الجيادة في المعنى لأنه يصلحا تجد المعنى أن يصلح بينهما سلح لان المعنى يزيد بزياده اليه في المبنى كما هو معلوم وتلك القاعده اللغويه المعنى يزيد بزياده اليه في المبنى ولذا قال تعالى عن مريم ولم, ما؟ ولم يمسني فما الفرد يمسني يعني في قرض في المنى. يعني مسني بقرض المصافحه مثلا ده لكن لم يمتثني يعني لا قصد ولا ماذا يعني مريم لم يمشه ماذا أحد لا مصافحة ولا ماذا ولا غير لا قصدا ولا بغير ماذا ولا بغير قصد فإذا زيادة المبنى زيادة المعنى والكلمة كلما زادت هو كلما زاد ماذا معناها كلما زاد, زاد ما زناها كل ما زاد معناها واضح هذا لديكم إذن فلما نقول سورة الحجرات ثمانية عشر آية لما نقول سورة الحجرات ثلاش مائة وثلاش وأربعون كلمة لما نقول إنها ألف وأربع مائة وسبعون حرفة لا نمت بذلك فجلكة صحيح، إنما نريد بذلك أستاذاً عملية أن القران هو هو لا يجيد حقاً، ليس في ديننا نسخه مزيدة ومنقحه صحيح، كما تجد في كتب القوم نسخة مزيدة ومنقحة وخالية من المعادات الثانية نسخة مزيدة فضيحة في تاريخ الأديان. من, جدها؟ من نقعها؟ ها؟ لما يكون كتابي انا شخصيا رجل حي ورثقه ممكن اعمل ايه ازوده بعد كده صح انقح الاخطاء اللي فيه فكتبت نسخه مزيجه وننصحها طب من زادها من نقحها اقول لنثق في هذا ولا نثق في الاول طب ولماذا لا في الاول ولا نثق في هذا لان الشك في الاول يقتضي الشك في الناس الشام فقد نادى على نفسه حيث لا يعلم والكفر غباء الكفر غباء تعالى اساس لا عقل له نعم ولا تصدقوا ما خي لنا تعالى بلاد الكفر فيها مسلمون بلا اسلام ربنا قال اولئك هم شر شر البريه ان شرم ان مشرى ياخذ كذب على الله وان ربنا له ولد ما يزق بعد كده كل الصدق هو في في بعد هذا الكذب من كذب ها انت لو ذهبت تكذب على البشريه كلها فيرجى ان يرجى ان ينقره اذا وقفت بين هذا ربك فاضحه من ذاك قد تعش كذاك الغناء بعد كذاك اقر يا رب انا مذنب يا رب يغفر لك الله لانك صدقت ماذا صدقت معه وان كذبت على من على عباده جميعا ولكن ما ينفعك الصدق مع الخلق ما كنت ماذا ما كنت كاذبا به على الله ومن اظلم ممن كذب على الله هذا اظلمك وهذه دعوه الغرور اين الاسلام في اوروبا الذي يتحدث عنه ها اين هذا الاسلام في اوروبا اليست اوروبا جنة بعين ها اليست اوروبا الحضور حثت مع الحيوانات باسم المدنية ها اليست غرور الربا الفاحش القذر أليست أوروبا العلاقات السيوكيه المتفتخه بحيث ان البنت اذا كبرت لن سن ما ابوها لا يتكلف ماذا مؤنتها ولا طعامها ولا شرابها دي حصه القب ده اللي بنته كده ما تكبتش ما تطول تقولها كلي نفسك يقول لك ده بيعلمها الاعتماد على النفس نعم نعم ما تروح تضع نفسها بفرجها وده اللي بيحصل دير دي أما الإسلام في أوروبا أنا متعين أنا عن ذا فرصة قلت لك وعزت إلى بلدي طارجات الإسلام بلا مسلمين كفروا ما أقول يعني إسلاما بلا مسلمين يعني مسلمين أم المسلمين الذي يقول هذه كلمة ضارع تائف وحسبك أن الذي قالها مفتون مفتون حتى أنه لما ما جاء فيه برقيات العزاء من بريطانيا. وللملكة من أسفل ترسل ماذا؟ شفارة التعاجي طب تعز فيني أجدني يعني ملكة بريطانية تعز فيني عزت في الشيخ الالباني ما ينفعش تعزز في الشيخ الالباني صح؟ عزه في الشيخ دي ما ينفعش عزه في الشيخ عشان ده ايه؟ ده الخندر اللي موجود فين في حلوقي لكن هيعزه مع في الشيخ ده ايه؟ عشان كان الشيخ يتأبط أولئك ويتأبطونه والطريق هو أهل. نعم ما هو كثير ولا اريد ان يسمى ما أسمعه كم يستهاب الكلام والله لأن كلام يفسد الإسماع ويمر بالقلب ولو ذهبت اقول لك ما هي امه وجه الوجه الحقيقي للامه يعني تخرج يعني من هنا مستعجل غايه الاستعجال ولكن حسبنا بالاشاره واضح فنقول اذا اخوه الاسلام هذه صوره الفتراء حروفها لا تختلف على القارئ من بلد الى بلد ومن زمان الى زمان ومن قارئ الى قارئ بحيث لو كان الاول إمام المسلمين ولو كان الثاني اقصر ماذا سجيانها في اخر كتفيلها في جه هي هي سوره الحضرات باياتها عد بحروبها حروف عد بكلماتها عد وهذا يقسم على امر اخر انها الف و أربع ماء وشتة وشبعون حرف وكل حرف جزاء بعشر والعشر بعشر أخرى حيث أن الحسن بعشر أمشارها هي إجن كل حرف بمئة تنظر هذه كورة واحدة كيف يتجاوز ثوابها قراءة ما يجوز على أن تجلد ألف في مئة ويشطر لك بقراءتها مرة خلينا من هذا من مئة 100 ألف ثم تجلد أربعة أربعمائة فأنت تدلل بهذا من الشواب ما يقارب مئة من خمسين ألفا من المئة هؤلاء القراءة سهل وهذا شرخنا نوعاً تركنا في الامم وبين الامم كنتم ترى امه اخويه الناس وهذا كرمنا على ربنا يعطي كل امه ثوابها على ما فعله ويضاعف ثواب امه محمد صلى الله عليه وسلم كرامه ما فعله حتى قال لها والله ضائع من يشاء والله واسع عليم فليرفع كل المسلمين راسه فخرا لهذا الشرك وليرسل عينيه الى بعيد شرفا بما سمع ثوابا واسرارا ليقول يومها ما ما قال الأول وماذا جالي فيها المترفة وكيف في تريد المصر أضر رأي تحت قولك يا عبادي وأنسا يرفع أحمدا صلى الله عليه وسلم سورة التجرات إخوة الإسلام هي أول المفصل على قول بعض علمت وبعضهم قال التجرات أول مفصل لأن الصحابة كانوا يحذبون القرآن ثلاثة، وخمسة، وشبعة، وتسعة، وإحدى عشر، وثلاثة عشر ثم المفصل وحدهم ثلاثة ثلاثة، خمسة، سبعة، تسعة، حفزة عشر، ثلاثة عشر ثم المفصل وحده فمن أجرى حسابية وجد أن بهذه الحسابية تكون الصورة الثامنة والأربعون هي ماذا؟ أول مفصل وهي سورة قاب وليس فرس والى وإلى هذا ما لديك فيه وحيظ ولكن من عد الفاتحة صحيح؟ جعل سورة المفصل الأولى هي سورة ماذا؟ الفجرام فالقوم في إتجاع والخلاف مقبول وإنا نختار الثاني على الأول لأن سورة الحجرات وان لم تناسب كونها من المفصل المفصل يعني ايه فواصله ايه قصير قاف والقرآن المزيد ماذا لك فواصله ايه قصير ولكن الحجرات يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله وصارت القاف في الأقرب إلى كونها اول ايه ولكننا نرضى بالقول المرجوع ولماذا نرضى بالقول المرجوع وهذه فائدة لطالب العلم لان طالب العلم على مذهب الراجح ايه ابدا والمرجوح تحت الاقدام هذا عند بعض من بينما ترى النبي صلى الله عليه وسلم اقرر الصحابه على ما فعل مع ان بينهم راجح وفيهم مرجوع لما قال لهم لا يستطيع احدكم الله فاذا في بني فاذا فهناك راجح صح من صلى في بني وهناك مرجوح من صلى قبل ان يبلغ بني قريش الامام حان في العصر صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام لما تيمم رجلان ثم حضر الماء في وقت الصلاه فاعاد احدهما ولم يعد به الشان فقال كلاهما لا يبوء صدرك عن الخلاف يا طالب الريش صحيح ولا تزرعها ماذا شوكت والطريق الجسع ماذا؟ الجميع وطرم أن الخلاف في ذات الطريق فليأخذ بعضنا بأيدي ماذا؟ بعضنا الطريق لأن ما مشكلة أن تكون الحذرات أول مفصل أو أن تكون قاف أول بيه فإذا المساله إيه؟ ليست مساله يترتب عليها تضار صحيح؟ والصراع إلا هي مساله في والحياة تستمر على شيء من الإنخلاف صح ولا لا؟ ولو أن الحياة تستمر على شيء من الإنخلاف فكان كل واحد صلق مرضاً <تصفيق> نازال يختلف معنى إيه؟ كده ليلا براماً لا؟ كده ولا لا؟ إذن فلو أن الحياة تستمر على شيء من الإنخلاف فلماذا لا نميد الطريق إلا ماذا؟ إلا لنا والقاعدة من لم يكن معنا فهو إيش علينا؟ ليش هذا الدين؟ ليش هذا الدين؟ واضح إنما الدين مع له إخلافه إيه محسوب؟ وهناك كتاب رائع اسمه فقه الإخلاف هذا كتاب رائع رمى الشيخ علي خشان الشيخ علي خشان من ثلاثة من الشيخ الألبان ان اجمعك دره إيه؟ البانيه خرجت من بين فرش وايه ودم لبن الحرش فيطالب العلم لا يضيق صدرك بماذا بالخلاف واياك والقاعده من لم يقم معك هو علينا وكونوا عباد الله إيه؟ إخوانا وقد امسح الشافعي بيد رجل كان قد اختلف معه ليتني اذكر اسمي ولكن تبقى العبر في فعله إيه؟ لا لا لا أظن اظنه اخر أخذ بيده فقال للشافعي ما يضرنا أن اختلفنا أن نكون إخوة في الله فقال والله ما رأيت أعقل منه والله ما رأيت أعقل أعقل منه وقد قالوا قديما لا يفجد الخلاف بالود ود ود قضيه فلا تضيق صدورنا هاتفا والمسألة مقبولة أن تكون الحجرات أو المخصصة أو أن تكون قاط وإن كان الراجح أن تكون قاط لكن لا يمنع أن نقول ايه الحجرات وإن كان قولا مرضوحا ولا بأس بالعمل للمرضوح طالما لك فيه من الصحر لك مساله رائعة في هذا المثال يا أيها الحمد لله وقالت لك تلقني زوج الثالثة وأنا بعد حائزة فبماذا تفسيها ايها الحمدلله تزكيها بالمذهب فتفرق بينها وبين زوجها وتشتت ولدا ها؟ جاء رجل الى الشيخ ابن باز وهذا الرجل جاءني وقص علي القصه ليطلب من عندي حلا ولوزا وكان قد ذهب الى الشيخ الشعراوي ايضا معا فلما ذهب للشيخ ابن باز وكان محرما قال يا شيخ صلىته زوجي السالكه قلت لا لو ذهبت إلى بيته فلان فأنت طالب الشيخ قال له أنت محرم؟ قال نعم قال لما تأخذ فلن نفتبه فعاد رأس متعجبا الشيخ لماذا يعجز عن فتوى طلاق وهو مفتي ماذا؟ الأمام؟ وشيخ الإسلام؟ فلما جاء الشيخ الشعراوي قال الشيخ أنا قلت مراتي لو ذهبت إلى فلان فأنت طالب قال له معي لفشي هذا روح روح تعال له كل بجوثة وروح فالرجل عجب وقال له انا له أنا قلت لمرأة لو عند فلان انت انتصالة قال معي لفشي وكل بجوثة وروح عجب بجوثة والنين فالمهم جاءني بها والرجل جاء لي متعجباً لماذا سكت السياسة؟ ولماذا قطع الشيخ الشعراوي الجدال قلت الأول الاول فمنعك الفتوى لانه لو أفتاك على المذهب لطلقك من زوجك لانه يوقع اليه المعلق ويراه ماذا ويراه واقعا ما ماذا؟ به الشرع وأما الشيخ الشعراوي فلا يراه ايه طلاقا على مذهب ابن تيميه وابن تيميه كان يعده هو فردك الى موطن بلدك لما يعلم ماذا انه لا يطلق ولم يفتيك على المذهب لانه يطلق واما الشيخ الشعراوي فحكم لكي لا تقع جداله في المساله وهذا من فقه الفتوى حتى لا تحرم عليك ماذا امراتك ومن هنا قالوا ان من شر ليس منزله عند الله من حرث شيء لماذا ما مدعي ستتامل في المساله كان المفتي ما قال لك ايه حرام يبقى أنت اللي عملت إيه؟ فقال لك الشيخ روح انتهى الموضوع صحيح تتامل يا رجل فالشيخ اللي بحث رده ولفظه بالايه المرجوح لكي يحفظ بذلك ايه بيتا ولا تضيع في ذلك أسره ولا يتشرد ولد هذا هو الحق المبين ألا رحمة الله على الشيخين وهذا هو العلم وهذا هو الحق ليس به خطاء فدعني عن بنيات الطريق دعني عن بنيات الطريق وإن قلت مات العلم فما أعلم فما أعلم والله لو قلت مات العلم مات العلم فالحجرات إذن على قول إن انها مرجوح على قول مرجوح أنها أول مفصر وعلى قول راجح أنها يعني آخر الحجم المثلث أثر كما قال السلف رضي الله عنهم وأرضاه وظلقنا بعضهم ولكن نرضى بقول المرجوح لماذا؟ عملا بالمرجوع ولا بأس أن يعمل الانسان بالمرجوح إذا كانت له فيه مصلحة والمصلحه كبرى فإنها صورة الأداب وصورة الأخلاق هل لنا أن ندرس بلا بالأداب هل لنا أن ندخل في تفسير قار من دون أن نتسلح بخلق صورة الحجرات والأدب قبله العلم بل الأدب وعاء يع... العلم بل الأدب عا يع... العلم هكذا قالوا قديما يا اخوه الاسلام وهذه المقدمه الثالثه وبها اختم للي معي كلمه لا أحب ان تفوز وان تضيع هذه الليله وهي كلمه حضرت مماثلتها وتعين الجواب عن هذا واما الكلمه اخوه الاسلام فتعلمون أن هناك دعوات عبر سلسة المعلومات الدولية لمسيره عالمية ولمظاهره دولية لمحاصرة دولة اليهود في ماذا؟ في أركانها وفي بلدها وهذه الدعوة أقول راجع عند الناس وتولى كبرها أقوى ولسف فيها آخرون حتى فرح الناس بها فرحة عارمة وكثر السؤال عن هذه المتحدة يظهر أن الناس قد وشفوا بالمظاهرات وآمنوا بالمشيرات والاعتصامات أنها خلعت ريش وقد قالوا قديما ما في كل مرة تسلم ليه تسلم الجرة والجرة ما تسلم بالمرة فأنسلمت المشيرات في ليبيا ها؟ فمن كفر بمسيرة في ليبيا فليغفر بكل مسيرة ومن يؤمن ما هل من بالمظاهرات في سوريا والدماء وتنزل في الأشعة طبعا بعض الناس يقول لك ما رأيشها هو المسؤول يا أخي واحد مجنون ماشي في الشعب وانت ضربته بحجر، فجاء هذا المبنون بشقيه طائف وجرح تعاتب على من على العاقل الذي استفز المجنون ولا تعتب على المجنون تعاتب على العاقل المجنون لا حساب عليه صحيح فمن يعتب على القذافي بقى وجنونه مجمع عليه عليه يعني ما ارى احد وصفه بالعقل بل لو سئل هو عن نفسه إلى أجابه بما اجاب به الناس عنه وما اختلف في الجبهة. فالشاهد أقول لا تؤمنوا بالمجرهرات والاعتصامات والمسيرات، وهي حرام وبدعة في حول علمتنا الفضاء ولا تضيع فتاوى الفضاء في فتاوى آخرين منهم الاغمار ومنهم الدعاء ومنهم طلبه العلم والفتوى في الناس إلا لا تكون إلا لمن الا المختص وهذا علم الخواص من, من من الناس واذا جاءهم امر من الامن او الخوف يذاع به ولو ردوه الى الرسول والى اول الامر منهم صحيح القول لا تعود به نعم قال تعالى بشتابه الكريم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وان تكثر معانا والكثير والكثير يعني ليه الزبط فلن نكصلها كما دخلها عمر لأن عمر كان واحدا في التاريخ وعمر نادره لا تتكرر قال تعالى بعثنا عليكم حبابا لنا قل انفجاثوا خلاله من هذا الذي يقضوا أمام عمر لم ترده أمه بعد وما ترده أم بعد لانه عمر الذي قيل فيه يا عمر ما يرك الشيطان فارجاً فجاً إلا وليه فالسلك آخر عمر وعمر واحد في التاريخ اذن اما الثانيه فاذا جاء وعي الاخره ليسووا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول يوم وليكبروا ما علموا تكبيرا لن يدخلها المسلمون الا ذبحا وتقليلا ولا تحسب ان اليهود يقولون امامنا بمظاهره ولا بمشيعه إنما تعود كيف تعمل وليدخلوا لي المذب وهؤلاء هؤلاء ما قرطوا المذب و قال اليهود ماذا أردنى والخطوبة بيننا وبين اليهود سياسة فما لنا بالسياسة تركنا لمن لأهمنا تركنا لأهمنا بل لا تعود القدس سياسة بل من قرأ التاريخ سيجد أنها ما سقطت إلا سياسة الذي أسقط القدس السياسة وعد القوه وعد السياسه صح وخدعه الحسين الاكبر مكان اسمه ايه اللي ضيعها بس لا الحسن والله كبير من قول الكبير ايوه هو الذي ضيعها بماذا بالحلم الذي عاش عليه ان يملك الحجاز وان يدفع الثمن وهي ماذا القدس ما ضاعت الا السياسه والكامل ما أعطاها لفريدريك إلا بماذا؟ إلا بالشياسة والمعاهد فلن تعود الى حرباً وختاناً وليدخلوا المسجد لن تعود إلا أن تكون القدس هي المسجد لماذا عادت على صلاح الدين؟ لأنه قال كيف أضحك والأقصى سليم ونور الدين الذي أعده اتخذ المنبر وأعده وصنع. وكان في كل جمعية من المنبر نور الدين ماذا؟ يتحسس وإيه؟ ويملأ عينه منه يملأ عينيه منه يبا نور الدين عادت على يدي صلاح الدين وصلاح الدين ما هو إذا ثمرت من نور الدين إلا لأن نور الدين بنى المنبر وصلاح الدين قال في المسجد ما قال يبا الذين جعلوها قضية سياسية لا هيناة سياسة ولا تفرح بهذه المسيره ان كانت مليونيه ولا ملياريه فقد قال الاول ابعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله الجهاد ليس حماسه مفروق الجهاد ليس صوتا عاليا الجهاد ليس صعيقا ولا نصر بعدك تبعث لنا ملكا بالجهاد اسطوره ملك أمير امام يامر به يستمزر الناس ولذا لا جهاب إلا مع من إلا مع إيمان لا لجهاب الأمدية لا لجهاب الأمدية والحمال جهاب ولما كتب عليهم القتال تولى هذه <تصفيق> الأولى والثانية أما يقول له المنف علينا ونحن حق بممكنين ولا جمسة سعة صدقوني هي هي النظره التي يعيش عليها المجتمع نظره الجاهليه الى الغني والفقير امه تعيش على هذه النظره القديمه لا يمكن ان يتجاهل بحيث لو تكلم فقير في الامه من يسمع له لا والناس يقولون لكل فقير وزلا وعي و ولو خرج فيهم غني شري فسج فالناس يقولون لكل غني وبلا وعيه فضعت هي هي النظره اليه ولما اختبرهم قالوا وبالماء ان الله ممتلك به من ضياء هني قارون دع الناس يشربون ما يشربون وهو نار لا الا من ارترط غرفه نيه لأن الأمة التي تهدم نفسها تهدمها عدوها لكن الأمة تغلبها مباراة كره على دينها هذه الأمة لا يمكن أن تهدمها عدوها لا يتبع ريال ما تهدمه. لكن لا تهدمها عدوها ابدا صحيح الأمة التي تهدمها نفسها لا تهدم عدوها وهذا سر عن انفسارات المسلمين الحاكمة في رمضانيين صح ولا لا؟ لأن رمضان عنوان ماذا؟ عنوان النفس على ماذا؟ على النفس عين جالوت مقبلها بدر صح فتح مكة وعد ما شئت حتى تصل إلى ماذا؟ إلى العاشم رمضان نعم إلى العاشم والجهاد عقل وفهر. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر قال له كم يزبح القوم يا اولاد قال, قال له قال له القوم ما بين التسماء إلى ليه؟ هنا نجاح لأننا الثلاثة والعسكرية تقرر النسبة ثلاثة إلى عند إذن الجهاد من جئة لكن لما جاءوا عشرة آلاف يحاصرون المدينه قال اعتبر بانا رسول الله ومعايا ابو بكر وعمر وعلي ورسمنت وسعد بن عبدر وسعد بن معاذ سيد بن حضير مع من خيره رجالات من مش الامه ده خيره رجالات البشريه ومع ذلك لم يدخل بهم في المغامره الغير محطوبة وقال لهم خندق ودل الخندق وتحصن به صلى الله عليه وسلم بل لما قال لك حزيفة يحزيفة تحصش ولكن يا حزيفة إياك أم تتعرضم عليها أو تزعره يعني لا تستفد عدوا أنت لا تفاولك بعدما تقول لك يجب تلاتين مليون يهودي لك أنت تحارب يهودا انت تحارب العالم اليهود كل العالم واسالوا الذين حاربوا في رمضان ولماذا اوقف السعدايا رحمه الله وعسى الله عنه المعركه عند ساعه معينه لأن تحولت الحرب الى حرب ماذا عالميه ونزلت دبابات ماذا امريكا في صحراء سيناء فصار يحارب ماذا أمريكا من وراء اليهود لأن أمريكا هذه كما كان يصفها في جميل غادي مستعمرة يهودية لا تحسبوا أن أمريكا دولة مستقله أمريكا ولايه إسرائيلية لأنه لا يحكمها أحد إلا ما فت بخاتم بخاتمه الذي يروح مؤسسه إيه إباب ما إباب ماين وينبه هناك ويلبس إيه قريه الصور ويطلق قداس اليهود ويقدم أورود ولاء ولا ولا, ولا والطاع والقربي لكي يجلس على تلسيف على تلسيف حكمنا بل لابد أن يكون يهوديا أصلا من رئيس إسرائيل أن تكون يهوديته أشد من يهودية من ظريف إسرائيل ممكن كذا في تصريح سري لثقب إسرائيل. لكن تقريبش أمريكا لا يمكن أن يفعل والثانية اللي وجدناها موت شاردة ولا مصير شاردة يا ناقض إسرائيل مع انه كان وزير خارجي اليدين لكن عمره سمعت مسؤولاً أمريكياً قال كلمة واحده إذا أنت تحارب العالم والأمة تعيش زمنين وهذا فق الجهاد زمن الصداعات وزمن تمكين. اي رجل يقول لنا اننا في زمن التمثيل ها؟ اي رجل يقول لنا اننا نعيش زمن التمثيل نعيش زمن ماذا استضعاف والام زمن الاستضعاف تعيش فيه بكف اليد واقامه ماذا كما امر الله كفوا واقيموا فاذا حضر زمن التمثيل اذن للذين يقاتلون بانهم به وان الله على نصرهم لا تتعجلوا شيئا لكم فيه أناس والعجله انقطاع ومن تعجل شيئا قبل ان عوقب بإرمانه ووعد الله غير مكذوب لا تقوم الشعر حتى يقاتل المسلمون له اليمين وعد الله غير مكذوب فلا تتعجلوا في هذه المسيره ولا تفرح بهذه المظاهرة ولا تخدعك عيناك انها مزلهيه ولا نياليه فالكسره جاءت يوم حنين اخبر الله عنها فقال ويوم حنين تعجبتكم فلم تغن عنكم وضاقت عليكم الارض ثم وليتم مزرين الذي نقول هذا هو الدين وهذا هو فحم جهاد وهذا هو كلام وليمتنا واعلامنا فلا يقودنا الشباب مغامرة ولا يقود باي ولا يقود الشباب لم تبيض رؤس شاعه في علم ولم تفهم دور ساعه حكمه واحذر ان المثل العربي يقول أو الشاعر العربي يقول ومن يق الغراب له دليلاً يمر به على جهة الكلام ومن يطم راب له يمر به على جهة الكلام قلت ما قلت عدراء وبيان وبيانا للحق الذي أوجد الله عنه علاج المذكور في سورة البقره لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيعها هالبقر وقال أهدوها بركة وصر حشره ولكن أقول قد تقرا سوره البقرة مر مرتين ثلاث ولا يأتي جديد لأن الله تعالى لا يأتي الشفاء إلا مع معصوب والله تعالى يجيب المريض الصابر حينه وسنة الله تعالى في فرضه أنه لا يأتي الا كما يأتي الصوت وشك ديات إلا في شدة ديات نسلخ منه النهار فلا يأتي النهار إلا أن, أن يشك من الليل شمع فهكذا يأتي نطرق ويأتي النهار فالصبر الصبر وصورة البقره خير شفائي وأشأى الله الشفاء العافية في المرس فإذا يصلي من نوى صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء والأحس قال بهذا الشيخ ابن عشانين الشيخ المالي أنه ينوي مكتوبة المغرب فإذا صلى إمامه الإشاء فرقع عنده ركعة الشامس وأسمى المغرب من نفسه ثم دخل من جديد معه في الإشاء أما إذا كان هنا يصلي الإشاء خلف من يصلي المغرب صلى معه فإذا سلم الهمام قام فأتم صلاة هل المعروم لا يكون ناما؟ لا نعلم دليلا على هذا وإنما المعروم يكون إماما بدلالة قول عموم قولك صلاة الرجل مع الرجل أسكى من صلاة الرجل واحد وصلاة الرجل مع الرجلين أسكى من صلاة الرجل مع رجل لو قابل مثل النصراني اريد دعوته من كيف يبدأ الحديث معه اولا لا يجعلوا حديثا مباشرا وخير دعوى هي الدعوه التي تكون على ماذا على قاعده اياك اعني واسمعي يا رب والافضل ان تستفزه على هذا فتظهر له بالديار صوره حسنه للاسلام والدين ثم تستفزه على ماذا تستفز عليه على السؤال والعلم فعندئذ يسال ليعرف كانك تقول له ماذا تعرف عليك عن الإسلام واضح فأقول إخوة الاسلام ولكن طبعا لا تدعوه إلا ان تتحسس في استجابه والا ان ترى ما ماذا ميزه حتى لا تدخل معه في جدل منه مر لا يقدم ولا يفعل ولا قال تعالى ولا تجادلوا على الكتابه الا بالتي هي في هذا القدر اشهد ولكن انا اقول شيئا اخوه الاسلام طبعا الدرس شاء الله على تعالى يعود وينفصل ولكن هذا ما له بد منه لاني طبعا كنت اعطيت موعد سابقا اشهد السائل القادم فقط اشهد القادم فقط لاني كنت اعطيت موعدا سابقا في اسبوع علم يعقد بمنطقه الاميريه صحيح فلا يمكن جمع الموعدين لبعد المكانين ولتعذر اليه الجمع بين الحسنين فاعذروني بيوم يوم السلساء المقبل ان شاء الله تعالى لينتظم درسنا من السلساء بعد المقبل ويكون درسا ليه دبلا لان شاء الله تعالى وهنا اقول كلمه لاني طبعا لمحبه لهذا المكان و يعلم الله اني قررت هذا الموعد وكان موعدا لبعض اليه على ما في ولكن طبعا قدمت هذا المكان على غيره لاسباب كثيره كثيره من اعمال هذا المكان من مكانة في نفسي وفي قلبي. وأرجو أن لي هذا تقصيري مع هذا المكان سابقا فإننا نستقبل ولا نستجد وصل الله معنا وعلى محمد وعلى